متكئين فيها ولا الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويضاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا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 وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرَ رَأَيْتَ نَعِمَةً وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ فِي أَبْوَسٍ دُسٍّ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقَ وحلوا أساورا من فضة وسقاهم ربهم شرابا ظهورا إن هذا كان لكم جزاء أو وكان سعيكم مشكورا إن نحن نزل عليك القرآن تنزلا فاصبر لحكم ربك ولا تضيع منهم آثما أو كفورا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 وإذا أشئنا بدلنا أمثالهم تبدلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكما